وَن مِن دَبَة في الأرضِ إلَّا على الله رِزْبهام إَِّا على الله رِزْقُهاَا وَيَعلمُ مستَُْقَر وَهَا وَمتَوجَها كلُل فيِي كِتابابٍ وَما مِنْ دََّة في الأْرض إللاا علىى اللهَّ رِزْقُهاام إِللاا عَى اللهِ رِزُْهَا وَيعلملَُ مستُْتَقَو وَهَا وَمُسْتَوجَهاَا قُلّ فيِي كِتاباب وَن مِنْ دََّة في الأْرض إَّا علىى اللهَّ رِزْقُهاام إِلَّا علىى اللهَِّ رِزْتُهَا وَيعلملَُ مستُْتَقَهَا وَمُسْتَوجها كلُلّ فيِي كِتابابٍ مُبين وَوهو الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَأَْضَ فيِي سَِّةِأَ مِن وَكَانَ عْشهُ على الم وَكَانَ عْشهُ على الم إَبلِلُ وَكُم أيكُم حْسَنُ عَام وَل إِن قُلتَ إِكُم مَ بعثُونَ مِ بعدِ المَوْوتِ لَقولًا الذي نَكَفَ إن هذا إلا سحر مبين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 إلا سحر مبين وَهُو الذيذ خَلَق السَّماواتِ وَالْأَْرضَ فيِي سِتَّةِ أي مِن وَكَانَ عْشهُ على الم وَكَانَ عْشهُ على الم إ يَبلِ وَكُمْ أيّكُمْ حْسَن عَام وَل إِن قُلتَ إِكُم م بعثونَ مِنْ بدِ المَوْوتِلََقولًا الذيينَكَفَ لَقولًا إِلَّا سِحر مُبين وَدَئ أَخَناَا عَنْهُم العذاَابَ إِلَ أَُّةٍ معَدودَةَّ يَقولُ ماَا يَعِْسُ أَلا يَومَا يَأْتيهِمْ لَْسَ مَصْرُوا فَن عَنْهُم وحاق بِهِم ما كَالوا بهِه يَسْتَهْزئُون وَولإ أَخَرناَ عَنْهُم العذاَبَ إِلَ أَُّة معَدُودَةَّ يَقول ماَا يَعِْسُون أَل يَوْمَا يأتيهِمْ لََْ مَصْرُوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بهِهِ يَسْتَهْزئُون وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحِدُّهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَدْقَنَّا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إن انه ليؤس كفور ولئن ادقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه انه ليؤس كفور ولئن ادقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه انه لا يئوس كفور ولا ان اذقناه نعماء بعد ضراء امسته ليقولن ذهبت السيئات عني انه لغرح مفقور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 وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَغَرِيحٌ مِّفْقُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ, أولئك لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إلا الذيينَ صَدَر وَعملِلُ الصَّالحاتِ أُولائِك أُلائِكَ لَهُم مغُفَِةٌ وَجرٌكَب فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انس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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ الْعَنَسِ لَؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ الْعَنَسُ أَوْ جاء معه انما انت نذير والله على كل شيء وكيل فلعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انس عليك انس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 قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَم يَقُولُونَ فَاتُّبِعُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَم يَقُولُونَ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 انما انزل بعلم الله انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمين فئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفئ إليهم أعمالهم فيها نوفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفئ إليهم أعمالهم فيها نوفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 فَمَن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى ائنا من ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أكثر الناس لا فَمَن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد من قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى انما منه أولائك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريته منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفَمَن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ويتلوه شاهد من قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى أئمة ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فله النار موعده فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَيَبْغُونَهُ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله للأولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرى ما انهم في الاخرتهم الاخسرون لا جرى ما انهم في الاخرتهم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم واخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم واخبتو الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ممثلُ الْفرَيقينكَْ الأعْم وَأَصَنّ وَالبَصير والسم هل يستويان ممثللا أأَبَر تَذكون ممثللُفرَيقينكَْ الأأَعْم والْأَصَنّ وَالبَصير والسم هل يَستَوان ممثلًا أأَبر تذكون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ اللاتعبدوا الا الله اني اقاطع عليكم عذاب يوم الين اللاتعبدوا الا الله اني اقاطع عليكم عذاب يوم الين اللاتعبدوا الا الله اني اقاطع عليكم عذاب يوم الين فَقالَا المَلَأُ الذيينَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَ ركَ إلا بَشَرن مِمثلناام وَمَا نَ ركَاتبعكَ إِلَّا الذيينَهُمْ أَرَاد نَا بَاد يَغْوَئِ وَماَا نَ رَالَكُمْ عَلَْنَا مِنْ فَبْل بَلْ نَظُُّكُمْ كَذِلين فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيَ يَرْغَوْا وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمْيَتْ عَلَيْكُمُ الْأَنبِيَاءُ أَنُلْزِمُكُمُ هَٰذَا وَأَنتُمْ لَهُ كَارِهُونَ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 وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بضار ذين امنوا انهم ملاقو ربهم انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما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 طردتهم افلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ويا من من أفلا تذكرون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 إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ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 ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوبُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَسَرْتَ جِدَالَ لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا يَا نُوبُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَسَرْتَ جِدَالَ لَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ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 126. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 127. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 124-قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 125-وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 حتى إِذَا جَاءَ أَمْنُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قليل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 و کال رخ خوفیسم اللہ مچ رے ہا و مر سہا انبی نغفور روحی بسم اللہ ہی مچ ان ربی نغفور روحی بسم الله ان ربي لغفور يا ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبلي يعصنني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وَنادَا نُحُر وََبَّهُ فَقَالَ رَبِّْ إِ بِنِي مِنْ أَهْل وَإَِّ وَعدْدَكَ الحَقُّ وَإِن وَعدْدَكَ الْ الحَقّ وَأَن تَأَحْكَمُ الْ الحكِنِين وَنادَا فَقَالَ رَبِّ إ ب مِنْ أَهْل وَإَِّ وَعددَكَ الحَقُّ وَإِن وَعدْدَكَ الْ الحَقّ وَأَن تَأَحكَمُ الحكِنِين وَندَا نُحُر وََبَّهُ فَقَالَ رَحْبِ إِ بِنِي مِنْ أَهْلي وَإَِّ وَعدَكَ الحَقُّ وَإِن وَعدْدَكَ الحَقّ وَأَ تَأَحكَمُ الحكِنِين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم فلا ليس لك به علم 124-قال أن رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين 125-قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم 124. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 125. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أك� من الخاسرين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أك� من الخاسرين قال رب إني 129-أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قِيلَ يَا نُوحُ هَبْ قَبْلَ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتٍ عَلَىكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن بَعْدِكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عذاب أليم قيل يا نوح ابق بسلام منا وبركاته عليك وبركاته عليك وعلى امم ممن منعك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم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 ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخاهُمْ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي نحن ب تاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي الهتنا وما نحن ب تاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعترك بعض الهتنا بس اول اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون ان نقول الا اعترك بعض الهتنا بس قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون ان قول الا اعترك بعض الهتنا بس قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون فَكِيدُوا لِجَمِيعٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ إِنْ دُونَهُ فَكِيدُوا لِجَمِيعٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ إِنْ دُونَهُ فَكِيدُوا لِجَمِيعٍ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 ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير اِن تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُم مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَرَوْنَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ ولمّا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمةٍ منا ونجيناهم من عذابٍ غليظ ولمّا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمةٍ من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 143- وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد 144- وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله Hochul 196- واتبعوا أمر كل جبار عليد orientacióым para ad Carl Buam وعصوا رسله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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عادًا كَثُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ, ما لكم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني منه رحمة 41-فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير 42-قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي وآتاني منه رحمة 43-فمن ينصرني من الله إن عصيته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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب لَيا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ وَي قَوْمِ هذهِ ناقَة اللهَّهِ لَكُْ آيَةً فَذَرهَا تَأقلُل فَدَرهَا تَأقُلْ فيِي أأَْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّهَا بِسُ وَلَا تَمَسّهَا بِسُ إِ فَيَأْقُلَكُمْ عَدَابُ قَريدِ فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام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 124. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 125. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين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 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَكُمْ أَنْ تَنْشَأُوا بِعِجْلٍ حَنِيدٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن شَاءَ ابَعَجْلَ حَنِينٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن شَاءَ ابْعَجِلَ حَنِينٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة 129-قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 120-فلما لا تصل إليه نكرهم, نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم قوم لوط 124-فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة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 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَأِيَ شَيْخًا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لا شيء عجيب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم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 يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم عذاب غير مردود ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركل شديد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 فَّ ج أَمرناَا جعلنا عَهَا سافِها وَأَمبررناَا عَهَا حجارَةً منن سِجل مبُود مسَمَةً عادَ رّك مسَمَةً غادَ رَّكَ وَماه منِن الضَّالِ مِينَ ببعيد مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بدعيد مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من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 ويا قوم انفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين ويا قوم انفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا مفسدين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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنعَمَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن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 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أن يصيبكم, أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْقٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود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 126-قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 127-قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهَطِي أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي يَأِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا وَإِنِّي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 واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في دياره الجاثمين ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في دياره الجاثمين ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا, معه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثم كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد ارسلنا موسى باياتنا والقران المبين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 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فأوردهم نار وبئس الورد الموعود يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد الموعود يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد الموعود واتبع في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامة رءس الرفد المرصود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه رءس الرفد المرصود في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه رءس الرفد ذلكَ منِْ أأَمدَِقُرانَ قُصّهُ عَلَ مِنْه قائِم وَوحَصيدذََ منِ مِنْهَا قائِم وَحَصيد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَشَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَشَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكذلك أليم شديد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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ يوم له النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وخالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير منجدود اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ أمَّ الذيينَ سُعدكَ ف الجَّة خالدينين فيها خالدينينَ فيها مدامةَة السماواتُ والأرض ما داَة السماواتُ والأَرض إلا ما شَ أربّك أط أن غَيْرَ مجد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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا يَعْبُدُ يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من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 وَولقد آتَنا موس الكتاب فختُْ لِ فَفيهِ وَلَول كلمةة سقَتْ مربّك قض بينهم وَإِنهم لَ في شَك منهُ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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ فستقكم أمرتَ ومات تاب معك ولا تغغ إنه بما تعملون بصير فستقكما أمرتَ ومات تاب معك ولا تقغو إنه بما تعملون بصير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 وَقمِ الصَّلاةَ طرََفَ إِه ل وَزُلَفًا م الليل إن الحسنات يُذهد السئات ذَللكذكرال الذاكررين وأقِم الصَّلاة فرََفَ إه ل وَزُلَفًا م الليل إن الحسنات يُذهد السئات ذللكذكرال الذاكررين. وَاصبِثَإِن اللهه لا يضير أَجرَ الْ المُسنين وَصبِثَإِن اللَّه لا يضير أَجرَ الْ المُكسنين وَصبِثَإِن اللَّه لا يضير أَجرَ الْ المُكْسنين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 فلَول كانََ مِنَقُرون مِ من قَبِ قُمؤل بَقيتي يَهونَ عَ الْ الفَسادِث الأر يَنْهَوونَ عَ الفَسادِ في الأرض إللااقالَلًَا مَِّن أَ جَين مِن وَاتَبَ الذي نَ ظَلَ مَا أُتْرِفُوا فيِيه وَكَانوا مجرمين بَلَوْلَا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القرى بظلم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كان رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ ربك لجعل الناس أمة واحدة وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة يزالون ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون ولا يزالون مختلفين إِلَّا مَروحِمَ رَبّك وَلِذلِكَ خَلَقَهُم وَتَمَّتْكَلِمَةُ رَبّكَ لأَملَ أن جَهَنَ منِن الجَّةِ والنَّاسِ أجمَعين إِلَّا مَروحمَ رَبّك وَلِذَلِكَ خَلَقَهم وَتَمَّت كللِمَةُ رَبِّكَ لا أمْلَ أن جَهََّنَ منِنَ الجِنَّةِ والناس أجمعين.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 وَقُلّ الذيَّذِينَ لا يُؤْمنِنُوا نَعملل علىى مَكَانَتِكُمْ إِا عَامِلون وَقُلَّذينَ لا يُؤْمنِنُوا نَعملل علىى مَكَانَتِكُمْ إِ عَامِلون وَتَظِرُون إِا مُم تَظِررون وَتَظِرُون إِ وَ تَظِرُون إِ مُم تَظِرون وَلِلهِ غَيب السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَإلَيْهِ يجَع الأمرُْ كلُه وَإلَيْهِ يجَعلُ الْ الأمْرُ كلّهُ فَعبُدْهُ وَتَوَكَّ عَلَْ وَماَا رَبّكَ بغافل وَلِلهَّهِ غِييم السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَإلَيْهِ يجَعُ الْ الأأَمْرُ كلُلّه وَإلَيْهِ يُْجَع الْ الأمْرُ كُلّهُ فَعْبُد وَتَوَكَّعَلَْ وَماَا ربّكَ بِغافِلٍ عَمََّا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما عم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ا لامرا 17. بسم الله الرحمن الرحيم 18. أرف لام ر 19. تلك آيات الكتاب المبين 20. بسم الله الرحمن الرحيم 21. أرف لام ر 22. الكتاب المبين 22. أرف لام ر الكتاب المبين إِنَّا أَزَلنا قُرْآنًا عَرَبِيًّا ل تَعْقِلُونَ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 نَحْن نَ قُصّ عليك حسَن القصصِ بما أَو حن إلَيك هذا القرآن وَإِنكُ تم قدليل من لمن الغافلين.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 76-قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 77-قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما أتمها, كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وَيَتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأحاديث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 لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين إِذْ قالَاوا لَوسُفُ وَأَخُوه وَحَبُّ إلَى أَبِنَا مَِّا وَنَحْنُ الُْصَْ إِ أَبَنَ لَ فِي ضَلَ مُبين إِذْقالَاوا لَوسُفُ وَأَخُوه وَحَبُّ إلَى أَبِن إِذْقالَاالوا ل يوسُفُ وَأَخُوه وَحَبّ إلَى أَبِنَ مَِّ وَنَحْنُ الْصْبَ إِا أَبَانَ لَفِي ضَلَالِمُرين وَقُتُلُ يوسُفَ أَطَرَحهُ أَرضَي يَخْلُ لَكُمْ وَجه أَبكُمْ يَخْلُ لكُمْ وَجههُ أَبكُمْ وَتَكُوا مِنْ بعده قَوْمَ صَالِحين. وَقَتَلُوا يُوسُفَ أَوْ قَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ قَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أبيكم يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بعده قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كنتم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارت ان كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ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 قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا الخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا الخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا الخاسرون فَلََّا ذَه بِ وَأَجْمَعُون أَ يَجْعَلُ فِي غَيَابَةِ الجُب وَأَوْ حَنَا إلَلَةُ نَبِّأَهُ بِأَمرْرِهمه وَهُم لا يَشْرون فَلََّا ذَهَبوا بِ وَأَجمَعُون أَ يَجْعَلُ فِي غَيَابَةِ الجُبَّ 178- وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 179- فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وج اد ہ عدو کج اد ہم عیدوکن وج اد ہم عیدو کولویادان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 وَمَا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 125-قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 126-وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 124-قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 125-والله المستعان على ما تصفون 126-وجاءوا على قميصه بدم كذب قَالَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 125-والله المستعان على ما تصفون 126-وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه 127-قال 124-وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون 125-وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وَقَا الذيذ شْتَرَهُ مِنْ مِصْرَ لِم رَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوى أَكْرمِ مَثْوَهُ عَسَأََم فَعَنَا أَوْنَاتَّخِلَهُ وَلَدَ وَكَذَلِكَ مَكََّا لُوسُفَ فِي الْأَرْرضِ وَلِنُ عَلِّمَهُ مِنْ تَأْول الْ الأأَحَادِيس وَلَّهُ غَالِبٌ عَلَ أَمْرِح والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك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 وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ نَا يَعْلَمُونَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه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 124-والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 125-ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 126-ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 124-ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 125-وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وقالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الضالون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت وغلقت الابواب وقالت هيتنك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الضالون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الضالون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَبُهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَبُهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ مِثْلُهَا لَوْلَا أَرْوَاهُ هَانَ رَبُّهُ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقال يا سيدها لدلباد قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن الا ان يسجن او عذاب أليم واستبق الباب وقدد قميصه من دبر والف يا سيدها لدلباب قالت ما جزاء من اراد لاهلك سوءا الا ان يسجن الا ان يسجن او عذاب أليم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 174-وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذرين 175-قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم إِنَّ كَيْدَكُم قُدَّ مِن قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم إِنَّهُ مِن كَيْدِكُم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 يوسف اعرض عن هذا واستغفري لدمك انك كنت من الخاطئين يوسف عن هذا واستغفري لدمك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب ان لا نراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب ان لا في ضلال مبين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 129- فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ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 لَمَّا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن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 ولا قد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصادرين قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم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 قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصلف عني كيدهم اصب اليهم اصب اليهم واكم من الجاهلين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ 124 لَهُ له فَصَرَفَ عَنْهُ عنه كيدهم إنه هو السميع العليم 125-ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 126-ثم بذا لهم من بعد ما رأوا 129-ليسجننه حتى حين 120-ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات 121-ليسجننه حتى حين 122-ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 129-وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين 120-ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 يا صاحِبَ السجنِ أَضابُم متفَقُونَ خَيْرٌ أَمِ الله أَمِ اللهُ الواحد القَهار يا صاحِبَ السجنِ أَضابُم متفَقونَ خَيْرٌ أمِ الله أَمِ اللههُواحِد القَه يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم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 مَا تَبُلُونَ مِدُونِهِ إِللاا أَسْمَأَن سََّيتُموهَا سَمَّيتمُهَا أَنْتُم وَأَبَاءُكُم مَا أَن زَلَ اللهَّهُ بِهَا مِسُ القان 122-إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 123-ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم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 117. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 119. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان وَقَالَ لِلَّذِي ضَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ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 129-قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 120-وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون 121-قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل وقال الذي نجى منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويلي فارسلون وقال الذين نجى منهما والذكر بعد امه انا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قليلا مما ثُمَّ يَأْتِي مِن بعد ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تحصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُقَاسُ النَّاسُ وَفِيهِ يعصرون ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي به فَلَمَّا جَ أَهُ وَصُولُ قَالَ رغ جِعْ إِلَ رَبِّك إُجِعْ إِلَ رَبِّكَ فَسْأَلهُ مَا بَُ نِسْوَةَِّاتِي قَبّعْنَ أَْدِييَهُمْ إَِّ رَبّ بِكَيْدِهِ عَلم وَقَالَ الْمَلِكُؤتُونِي بِ فَلََّا جَ أَهُ وَصُولُ قَالَغُ جِعْ إِلَ رَبِّك ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ وَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه قالت العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين قال ما خطبك ان اذراودت يوسف عن نفسه قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ وَأَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أَلَمَّا خَطَبَكُنَّ إِذْرَاؤُهُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ إِنْ كُنَّا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ حَصْحَصَ الْحَقُّ إِنْ كُنَّا رَاوَدتُّهُ عَن 121-وإنه لمن الصادقين 122-ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وَأَنَّ بالغيب 123-وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 124-ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 125-وأن لا يهدي كيد الخائنين ذلكَلِكَ لعلممَ أنّ لَ أَخُنههُ بالِالغَيب وَأَ اللهَّه لا يَهْد كَيدَ الْ